Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iza waqa'ti alwaqa'tu leysa liwaqa'ti ha kاذibah Khafidhah rafi'ah Iza ruj'ti al-arzu rej'a Wabus'ti al-jibail bessa Fakana'te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 يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْجَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعْيِنٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِنْ مَا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمٌ طَيِّرٌ لا يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ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 أبكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلث من الأولين وثلث من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل Wa لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف وَكَانُوا يَقُولُونَ آِذَا متنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لمبعوثون أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون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 كهون إن لمغرمون بل نحن محرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزني أم نحن المنزلون لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَجًا فَلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنَنتُم أَن شَأْتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 Innahu la oro karim, fiki tebi meknun ille jamesuhu ille lmu poharun. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون